بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت لط رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا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 فِي حُورِ النَّعَيْنِ كَأَمْثَالِ اللُّلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا Wa ashab al yamin ma'ashab al yamin, fi sideri makhudu' wa talhim mazhudu' wa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 بكاراً عرباً اتراباً لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَكُمْ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا وَكُنَّا تُرَابًا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا لولون لو قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم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 أفرايتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلنا ظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرون أفرايتم الباء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرايتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها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 كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر تزيلهم من رب العالمين أَفَبِهَاذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْدَهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَن نَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Kalaulah, jika belahtilah kaum, wa antum pihin izin, tanzurun, wanahnu akruf ilyhi min kum, walaikillah إلى مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضادين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن